Allah la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la namum lahu ma fi al-samawati wa ma fi al-ardi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 بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكون له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد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 Atsukoiz, prof ezaz다가 terminarako подiș трирi, B begunatria, tarde getboxenak, Gute z Beebda-aik, Billes marcumela batmena, Hisulia ab deficit berazde, Boardérak alai,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 129. وأنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطع أعوذ بك من شر ما صنع أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنت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 اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك ومنائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك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 في بصري لا إله أَن أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رَبُّ العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا قلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الله لا اله الا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 يا حي يا قيوم برحمتك أستهيد أصلح لي شأني كله ولا تكرني إلى نفسي طرفة عين أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إلا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 وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته